قال رحمه الله قوله تعالى قال انما انا رسول ربك لاعهب لك غناما ذكيه قالت أن يكون لي ولم يمسسني بشر ولم اكن بغيا قال كذلك قال ربك قال كذلك قال ربك هو علي هينا ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مغضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا أي قال لها جبريل مطمئنا لها إنما أنا رسول ربك الذي استعدت به قبله فأنا رسوله جئت من جهته بهذا الأمر الذي أرسلني به لأهب لك غلاما زكية فلا تخاف مني فأنا أبعد ما يكون مما يخطر على بالك من إرادة السوبك فأنا مرسل من الله سبحانه وتعالى جئت لهذا الأمر لا لغيره مما يخطر على بالك فطمأنها واطمأنت هذه المرأة الصالحة عليه الصلاة والسلام فقالت ما قالت بعد ذلك من خطابها لجبريل قالت أن يكون لغلام ولم يمسسني بشر ما تزوجت وما معي زوجة فعبرت بالمسيس عن كناية عن النكاح الصحيح ثم ذكرت الزناء بعد ذلك فإن المس يعبر به عن النكاح الصحيح وعما يشرع والزناء عبرت عنه بقولها ولم أكو بغية فجاء جبريل بهذا الأمر العظيم وهو أمر البشارة بهذا الغلام الزكي أي العفيف الطاهر من الدنوب أيضا كذلك النزيه وهو عيسى عليه الصلاة والسلام وغير المقصود بالزكي النبي لأهب لك غلاما زكيا أي نبيا والذي يظهر أنه يدخل تحت المعنى الأول لأهب لك غلاما زكيا طاهرا من الدنوب نزيها عنها عفيفا بعيدا مما يقترفه العباد ويقترفه الناس فهو بعيد عن هذا وهذا شان الأنبياء أصمهم الله سبحانه وتعالى وطهرهم مما يتلبس به العباد الذين لم يعصموا فهو زكي طاهر من هذه الأشياء التي اقترفها غيره لأهب لك غلاماً زكية ونسب قوله لأهب لك غلاماً زكية نسبه إليه الهبة نسبها إليه باعتبار أنه سبب فيها فنسبها إليه وإلا من الله هو الذي وهب لها الغلام الزكي لكن باعتبار أنه تسبب في ذلك فنسب الفعل إليه وهكذا أيضا باعتبار أنه النافخ المباشر للنفخ فنسب الوهب إليه أنه الذي سيهب إليك ظلام زكية وإن الهبى هي من الله والعطية هذه هي من الله سبحانه وتعالى وإنما جعل الهبى من قبله لكونه سببا فيها ولكونه المباشر للنفخ بها فنسبها إليه وقد جاء في بعض القراءات أمرني أن أهب لك غلام زكية وفي بعضها جاءت على الأصل ليهب لك إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلام زكية أي الله سبحانه وتعالى فتكون النسبة لجبريل باعتبار أنه السبب والنافخ وبالنسبة لله سبحانه وتعالى باعتبار أنه المعطي الحقيقي لهذا الغلام وهو من الله جل وعلا فلما اطمأنت أنه رسول من ربها قالت أن يكون لغلام كيف يكون لغلام وما فيه زوج معي ولا أيضا كذلك أنا امرأة بعيدة عن الفواحش وعن الزناء وما معي زوج فكيف سيكون لغلام ولم تجري العادة بهذا أي في المرأة التي ليست لها زوج وهكذا أيضا لم تقترف هذه الجريمة لم تجري العادة أن يكون لها ولد من غير هذه الأسباب المعلومة التي جرت العادة بها في توفر الأولاد وحصول الأولاد فقال لها جبريل عليه الصلاة والسلام قال كذلك أي الأمر كذلك من خلق الغلام منك من غير أب والله على كل شيء قدير وكل الأشياء داخل تحت قدرته التي يريدها الله سبحانه وتعالى داخل تحت قدرته إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فقد يوجد الأشياء من غير أسبابها فتوجد المسببات من غير الأسباب قال كذلك أي الأمر كذلك من خلق غلام منك سيخلق غلام منك ويخلق الله غلاما منك من غير أب فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وهذا الأمر أي خلق الغلام منك أمر هين على الله سبحانه وتعالى بل كل المقدورات سواء بالنسبة لقدرة الله سبحانه فليس هناك هين أهول بل كلها تدخل تحت قوله إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فليس معنى ذلك أن يفهم أن هناك هين هناك أهول أبدا بل هذا الغلام غيره من المقدرات بالنسبة لقدرة الله سوى فلا يستصب عليه شيء سبحانه وتعالى كذلك الآمر كما قلت والله سيخلق منك غلاما من غير أبن وهذا الأمر هي على الله جل وعلا أي وخلقنا هذا الغلام لنجعله فيكون العطف بالنسبة للفعل المعلل على مقدر أي وخلقنا هذا الغلام لنجعله آية للناس عيسى عليه الصلاة والسلام خلق من غير أبن خلق من جهة أم فقط ليجعله الله سبحانه وتعالى آية للعباد وآية للناس يستجلون بها على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى على أنوع الخلق وأنه على كل شيء قدير فهو الذي أوجد أباهم من غير أبوين وأوجد أمهم من أب من آدم عليه الصلاة والسلام وهكذا عيسى خرج عن العادة المعتادة في خلق البشر من الأبوين فخلقه الله من أم ومن امرأة دون زوج فالله على كل شيء قدير فاجعله الله آيه ليستدلون بها على كمان قدرته جل وعلا على أنوع الخلق وأنه على كل شيء قدير وقد خلق أباكم من غير أبوين وخلق أمكم حوى من أبيكم آدم عليه الصلاة والسلام وخلق عيسى عليه الصلاة والسلام من أم من دون أب حتى ألغز من ذكرنا قبل بيته يا رب مولود وليس له أب وذي ولد ولم يلده أبواني. فمن هو المولود الذي ليس له أب يا رب مولود وليس له أب وذي ولد ولم يلده أبوان هكذا يضبط يلده نعم الأول عيسى وذي ولد صاحب ولد آدم عليه الصلاة والسلام ولم يلده أبوان ما فيه أبوان ولداء فالله سبحانه على كل شيء قدير ونحن نؤمن بالله جل وعلا ونؤمن بما جاء من عند الله سبحانه وتعالى وليس عندنا ذرة شك فيما أخبر الله به عن نفسه سبحانه وتعالى أنه كائن لا محالة وأن الله على كل شيء قدير وأن هناك جنة ونار وصراط وقبر يفسح للشخص وتفتح نافذة فيه وهو ضيق صغير يخرج به نؤمن بأن نافذة تفتح من البصر يراها ويرى الأعمال فيها وهكذا أيضا حوال القبر وما أدراك من القبر وأحوال الصراط الميزان وهكذا أهوال القيامة والنهاية جنة إلى ناء أو نار كل ذلك نؤمن به ولله الحمد ونسى الله سبحانه يثبت هذا الإيمان في قلوبنا فالأمر بالإيمان أو الأمر بإيمان العبد والأمور الغيبية المغيبة عنه أمر مهو بالسهر ذلك أثنى الله في صدر كتابي عن هؤلاء ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة فهو من أعظم ما يؤمن به العبد الأمور المغيبة أما الأمور المحسوسة أو يقال على الصواب المحسة فهذا ربما يشترك معك غيرك فيه لكن أمور الغيب أجمع من أهم ما تكون أن الشخص يكون على يقين أن القبر وما أدراك ما القبر وما في القبر نؤمن لا كما هو حال المعتزل والخارج وهكذا ما وراء القبر وما بعد القبر نؤمن به أنه حق وأنه كائن لا محالة وإلا يكفر الشخص عياذه بالله يمرق عن الدين إذا لم يؤمن بالمغيبات ولو كفر بواحدة منها فنحن نؤمن بالملائكة ولا نشاهدها ونؤمن بالجن ولا نشاهدهم قال رحمه الله قال كذلك قال ربك هو عليه هيا ولنجعله هذا التعليل لأي شيء ولنجعله لفعل المحذوف معطوف عليه وخلقناه لنجعله آية أي هذا الغلام لنجعله آية خلقناه من غير أب أو الضمير يعود على قوله ولنجعله أي خلقه بلا أب نجعله آية إما نعود على عيسى ولنجعل عيسى أو لنجعله لنجعل خلقه هذا الغلام لنجعل خلقه آية وفعلاً خلقه آية وهو آية أيضاً محتمل الضمير أن يعود على عيسى وأن يعود على الخلق ولنجعله آيةً للناس ورحمةً وأيضاً ولنجعله رحمةً لمن آمن به فالأنبياء رحمة لمن يؤمن بهم وأرسلهم الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين كما أرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهم رحمة لمن آمن بهم واستفيدون منهم خيرا كثيرا فهم يأتون ورسلوا من عند الله سفراء سفراء للعباد من عند الله سبحانه وتعالى يخبرونهم بما أراد ربهم منهم فلا شك أنهم رحمة فقوله ورحمة معطوف على ما تقدم آية لنجعله آية ونجعله أيضا رحمة ورحمة منا وكان أمرا مغضيا أي أن خلقه هذا أمر متحتم وكان خلقه أمرا مغضيا في علم الله مقدر محكوما به مفروغا منه لا يرد ولا يبدل ولا يغير فهو مصطور في اللوح المحفوظ قد قدره الله سبحانه وتعالى وجف به القلم أي خلق عيسى عليه الصلاة والسلام بهذا الصفة أمر أمر مقضي محتوم قدره الله في اللوحة المحفوظ قبل أن يخلق عيسى أنه سيكون لا محالة وسيخلق على هذه الصفة التي ذكرت وكان أمرا مقضية أي خلقه فحملته أي حملت عيسى عليه الصلاة والسلام بعد نفخ جبريل فيها فحملته فانتبذت به مكانا قصية أي أنها تنحت به وتباعدت به واعتزلت به خوف لائما من قومها مكانا بعيدا منهم فبقيت في ذلك المكان حتى يسر الله بولادة عيسى ثم جاءت به لقومها وسيأتي خطابه مع قومها أي عيسى الغلام في ذلك الوقت الذي لا يتكلم فيه الصبي تكلم عيسى عليه الصلاة والسلام وخاطب قومه وبرأ أمه من الزنا وأنهى بعيد عن الزنا فحملته بذلك بتلك النفقة التي نفقها جبريل عليه الصلاة والسلام فيها فانتبذت به بعد الحمل أي أن تنحت به وابتعدت واعتزلت خوف لائمة من قومها سيلومونهم من هذا لظهر الحمل وانت مرأة من أنت ولمها وضعت به وجاءت به أيضا كذلك الأبوها فذهبت بعيدا منهم واختارت مكانا قصيا بعيدا عن هؤلاء وبقيت فيه حتى وضعت ثم جاءت قال رحمه الله قوله تعالى قال لها جبريل قوله قال أي لها جبريل إنما أنا رسول ربك لأهب لك قرأ نافع وأهل البصرة ليهب لك قرأ سبعية ليهب لك الله سبحانه ليهب لك بنياه يصرح أن يكون هو ليهب أي هذا الرسول رسول ربك محتمل ليهب رسول ربك ليهب ربك الذي يظهر في احتمال ليهب لك بلياء ليهب لك ربك ومحتمل أنه ليهب لك رسول ربك كما في القرآن موجودة ليهب لك وغلال آخر ليهب لك أسند الفعل للرسول وإن كان تلهب من الله لأنه أرسل به قول غلاما زكيا ولدا صالحا طاهرا من الذنوب ونعم الولد نعم الولد برك على بني إسرائيل لكنهم نوكا حمقا ما استفادوا منه سعوا في قتله وأذيته ولا سيم اليهود سعوا في قتله وأذيته إلا من رحم الله ممن استفاد من رسالة عيسى عليه الصلاة والسلام وإلا حاربوا وتكلموا فيه مع أنه آث بالآيات الباهرة الظاهرة الدلال على نبوته من إحيان موته الذي ليس طاع وإبرال أكمه الأبرص وهكذا الإخبار بما يدخلون في البيوت كل هذه الأمور ليس سهلة لكن الموفق من وفقه الله قال لأنه أرسل به ولا من زكية ولدا صالحا طاهرا من الذنوب وقيل نبيا ولا من زكية نبيا قوله قالت مريم أنا من أين وأن ظرف بمعنى من أين وهكذا أيضا له معاني أخرى بمعنى متى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم متى شئتم من اين شئتم من اي مكان شئتم كيف شئتم فله معاني أخرى بمعنى متى بمعنى من اين والأصل فيه انه ظرف مكان وهكذا بمعنى الحال كيف شئتم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم من أي مكان شئتم لكن بإصابة القبل للدبر ولو من الخلف ما فيه مانع لكن تصيب القبل دون الدبر أو متى شئتم متى أردتم تاتوا نساءكم فهن حرث لكم أو تكون بمعنى كيف شئتم فلها معاني والأصل فيها أنها ظرف مكان بمعنى أين قال قالت مريم أن من أين يكون لي غلام ولم يمسسني بشر أي لم يقربني زوج لم يقربني زوج ولم أكوا بغية فاجرة حشاء. تريد أن الوليد يكون من نكاح أو سفاح ولم يكن هنا واحد منهما عندكم الوليد أو الولد؟, الولد. تريد أن الولد يكون من نكاح أو سفاح ولم يكن هنا واحد منهما قال جبريل كذلك إلى معنى كما قلت يا مريم ولكن قال رب فيه وَقِيلَ هَكَذَا قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنَ فهو محتمل أنه التي ذكرت مع سكرية هي أن الأمر كما قلت في الاستغراب أنه لا يكون الولد إلا بالعادة الجارية المعلومة كذلك كما قلت لكن الله على كل شيء قدير استأنف بعد ذلك قال ربك هو عَلَيَّ هَيِّن وهذا جيد المعنى أحسن مما ذكر قبل عن بعضهم كذلك أي الأمر كما قلت يا مريم مستغرب ولم تجري به العادة لكن الله على كل شيء قدير قال ربك هو علي هين قال جبريل كذلك قيل معناك ما قلت يا مريم ولكن قال ربك وقيل هكذا قال ربك هو علي هين أي خلق ولد بلا أب ولنجعله آية علامة للناس وذلالة على قدرتنا ورحمة منا ونعمة لمن تبعه على دينه وكان ذلك أمرا مقضية محكوما مفروغا عنه لا يرد ولا يبدل أي خلق عيسى بهذه الصفة أمر مقضي مقدر محكوم مفروق منه لا يرد ولا يبدل ولا يغير مصطور في الكتاب جف به الغنم قال محكوما مفروغا عنه لا يرد ولا يبدل قوله عز وجل فحملته قيل إن جبريل رفع درعها فنفق في جيبه والذي يظهر أنه نفق في رحمها وفي فرجها لكن من بعيد ومن غير كشف والله أعلم فوصلت النفق من جبريل مباشرة إلى الفرج وحصل بتقدير الله ذلك الولد أما في جيبها وفي هذا الآية كما قال الشقيط هنا قال الشقيط في أضوال بأن أشار الله لكيفية حمل مريم أنه نفق فيها فوصل النفخ لفرجها فوقع الحمل بسبب ذلك كما قال تعالى ومريم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وقال نفخنا فيه أي في الفرج فنفخنا فيه من روحنا وقال التي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا والذي عليه الجمهور من علماء ان المراد بان كان نفخ نفخ فيها باذن الله فحملت كما تدنون اذانك قراءه الجمهور في قوله انما انا رسول ربي انما انا رسول ربك لاهب لك ول ام ولا ولئن في ذلك اسناد الله جل وعلا ان نفخ المذكور لنفسه بقوله فنفخنا فلانه الجري انما وقع باذنه وامر وامر هو تعالى الذي خلق الحمل من ذلك النفخ وجبريل لا قدره له على ان يخلق الحمل من ذلك النفخ ومن أجل كونه بإذنه ومشيئته وأمره تعالى ولا يمكن أن يقع النفخ المذكور ولا وجود الحمل منه إلا بمشيئته تعالى أسنده إلى نفسه وقول من قال إن فرجها الذي نفق فيه الملك وجيب درعها ظاهر السقوط وقول من قال إن فرجها الذي نفخ فيه, فيه الملك هو جيب درعها ظاهر السقوط بل النفق الواقع في جيب الدرع وصل إلى الفرج المعروف فوقع الحمل فنعم هذا هو فهو محتمل أنه نفخ في هذا الدرع ووصل إلى الفرج وصل إلى الفرج فلا يتدل عليه فيكون النفخ في الدرع ثم وصل هذا النفخ إلى الفرج وليس إلى الفرج مباشرة ويحتاج أن ينظر أكثر فظاهر الآية كما سمعت أمريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا لكن فيه باعتبار الوصول وأما الطريق الذي وصل إلى الفرج محتمل أنه الدرع أو أوصل إلى الفرج أنه الدرع نفخ في درعها من مكان بعيد ثم وصلنا إلى الفرج انظر لنا هل هناك كلام آخر أن النفخ مباشرة إلى الفرج هل ذكر أحد من أهل العلم وإلى الذي ذكر هنا أن النفخ في الدرع ثم وصل إلى الفرج بعد ذلك قال رحمه الله قوله عز وجل فحملته حين إن جبريل رفع درعها فنفق في جيبه فحملت حين لبست هذا فيه نظر أنه رفع الدرع ثم حملت بعد ذلك بعدما لبست الدرع فالقول الذي ذكر أنه نفق في الدرع ووصل وهلابس له ووصل النفق بعد ذلك للرحم هذا أحسن من هذا الذي ذكر وقيل مد جيب درعها بأصبعه ثم نفقه في الجيب وقيل نفخ في قم قميصها وقيل في فيها والله أعلم بهذه الأقوال وقيل نفخ جبريل عليه السلام نفخا من بعيد فوصل الريح إليها فحملت بعيسى في الحال وهذا أيضا ليس ببعيد أنه نفخ من بعيد فوصل إلى الموضع موضع الولد هذا النفخ فتكون ذلك الولد فيه فوضعته بعده هذا الغول ما هو بعيد نفخ جبريل نفخا من بعيد فوصل الريح إليها فحملت بعيسى في الحال قال فانتبذت به أي تنحت بالحمل وانفردت مكانا قصيا بعيدا من أهلها هذا حاصل ما يتعلق بهذه الآيات بقي نريد موضع النفخ أين كان فإن كان هناك قول بأن موضع النفخ الذي نفق جبريل فيه الفرج فهذا قول قوي ثم انيه انه نفخ في موضع من المواضع ثم وصل الى الدرع وصل إلى إلى الفرج اي نفخ بالدرع او في الفم او نفخ الى الخدانك ثم وصل الى الفرج هذا النفخ فان التكوين انما يكون في الفرج فوصل الفرج اما نفخ في درع في ثوب لها. ثم لبست هذا الثوب فتكون الولد هذا فيه نظر فيه نظر إِلَهُنَا سُبْحَانَهُ اللَّهُ وَحِمْدَ فِي <تصفيق> لَا إِلَهُمْ لَعْتَسْتَ وَرَفَانَ